بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انت مبدعون ولا اعبد ما عبدتم ولا انت عابد ما عبدتم تُم عبِدون ما أعبُد لكم دينكم ولي